غير هي لي نعشق فيها غير هي لي تجيلها داره لا ما نربي نموت عليها مابغيلي فيها بيفوياتك بابا كل عشب شاطش بس كل اللي يكويها ويكويها اللي بقى عندها هي صدق يا رب علم حنتهينا بيها غير هي اللي نعشق فيها وغير هي اللي جدال لما نطي موتاليها ما غير فيها بقو يا تكبالها اوه Ale ich شمال ندير ديفو صغيرة واسالت تتعلم بزاف في حياتكم ما تشوفوا ما كبيرة طاروا تنسى كمان غير هي اللي نعشق وهران وغير هي اللي جيت لدار لامن ربي المتعلي ما قري فيها ديفو يا Ale my chętnie robimy, nie nie عيشك فيها غير هي اللي نعشق فيها غير هي اللي جنه دار لما ربي موتاليها لما نغني فيها بالفويتك بالرا وما تتعلم ما زالت في حياتكم تشوف العديان تدير الطار وتتسجم غير هي اللي نعشق فيها ربي موت عليها ما دريتي هدفو يا